لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م للعلوم ه الاسلاميه ن ب ي و إ ف ض ي ل ه ا ب د ك ت م ح راتب ب ل س ي موسوعه ا ل ن ا ل ل س إ للعلوم ا إ ت الاسلاميه ل ه م الله أ و س ن ن ما ا ك و ا ي ع م النابلسي و ك للعلوم نفر ن ه م ط ا ئ ف ة ل ي ت ف ق ه و ا في ا ل د ي ي ن و ل ت ف ق ه ا م ي ا ل د ي ه Yeah.、Mm -hmm. ل الدكتور م ح راتب النابلسي